بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وسلم سناتي إلى والدين ثم أما بعد ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بتعريف الإيمان من الناحية الغوائية ومن الناحية الإصطلاحية الشرعية وأيضا تعرفنا على معنى الإيمان كما جاء في القرآن الكريم وذكرنا في الدرس الماضي سائدة مهمة تتعلق أيضا بمعنى الإيمان في القرآن الكريم وهي مثل تجامع الكفر الإيمان ذكرنا انه من المحال أن يجتمع الضدان أو النقيدان فالكفر الأكبر لا يمكن أن يجتمع مع إيمان صحيح ولكن يجتمع الكفر الأكبر مع إيمان باطل كايمان المشركين أو يجتمع الإيمان اللغوي أيضا مع الكفر الأكبر لأن المعنى اللغوي الايمان يشمل مطلق التصديق أما متى يجامع؟ الكفر الإيمان قلنا أنه إذا كان الكفر كفرا أصغر أو شركا أصغر فهو يجتمع مع الإيمان الصحيح وهذا الكفر والشرك الأصغر ينقص كمال الإيمان الواجب ولكنه لا يذهب بأصل الإيمان لأن الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر من جنس الذنوب والمعاصي والكالة من أكبر أنت لا مع الإيمان الصحيح ومع أصل الإيمان الشرك الخفي. ونبدأ في المسألة الثانية من مسائل الإيمان وهي تفصيل مسمى الإيمان. تفصيل مسمى الإيمان. وقبل أن نبدأ في حديثنا عن هذا التفصيل. من خلال ما جاء في القرآن والسنة وإجماعات أهل السنة واستئناسا أيضا بكلام أهل العلم في مسمى الإيمان وشير إلى فائدة مهمة تتعلق بمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص وفي مسائل الدين على وجه العلوم. لأن أهل السنة والجماعة يخالفون غيرهم من أهل البدع ومن أهل الأهوال آه الذين يتلقون الاعتقاد من الآراء من الأهوال من الاصول التي يؤصلونها من عند آه أنفسهم آه فأكثر المتكلمين عندهم القرآن والسنة أدلة القرآن والسنة أدلة ظنيه لذلك تجد يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمصدر التلقي في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص عند أهل السنة والجماعة ينحصر في الكتاب والسنة والإجماع الصحيح هناك جملة مشهورة منتشرة على السنه العلماء وعلى السنه الدعاء وهي مسائل الاعتقاد او مسائل اصول الدين تؤخذ من الكتاب والسنه ولفهم سلف الامه طيب هذه الدمنه صحيحه ام ليست صحيحه كلنا يسمع هذه الدمنه من الدعاء ومن العلماء و... ونحن أجضا نكررها ونقولها ولكن هذه الدل صحيحه أم ليست صحيحة دل صحيحه ولكن هي صحيحة من حيث الإجمال أما من حيث التفصيل فيها تفصيل لأن لها غاضر أما من ناحية الإجمال فلا إشكال أن الاعتقاد يُقَدُّ من الكتاب والسنة هذا أصل الدين وأصل الدلائل إنما تُقَدُّ من الكتاب والسنة أما بفهم سلة الأمة هذا هو الذي فيه تفصيل فعلى سبيل الإجمال نعم يُقَدُّ بالأقوال السلة لذول الله عليه لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكاه والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وفضله على وليه بل الناس تبعا للقرون المفضله فالله تبارك وتعالى وصف الرعيل الاول بأنهم صادقين وأمرنا ان نكون معهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يمتغون فضل من الله ونزوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن التي توضح وتبين أننا يجب أن نكون من أتباع السلف نزوان الله عليه. ذلك ذكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري خلق القرون قررني ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم إلى رجل ذلك من الأحاديث حتى عند الفرقة وعند الاختلاف ووقوع التنازل ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته ثم ما كان عليه السلف فانه من يعيش منكم فسار اختلافا كثير فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنوادي إلى آخر الحديث الذي ذكره على عباد بن سبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح هذا من حيث الإجمال ولكن من حيث التفصيل فهناك تفصيل بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعده من الثلاث إذا أجمعوا على مسألة من مسائل الاعتقال فوجد الاضطر بها لأن اجماعهم لا يقع إلا معصوما لان, لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع امه النبي صلى الله عليه وسلم على ضلاله هذا من حيث الاجماع طيب اذا اختلف الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم في مسألة من مسائل الاعتقاد والسؤال ها هنا طيب هل مسائل الاعتقاد يقع فيها خلاف يقع فيها نزاع أولا يجب أن يفرق لأن هذا الأمر يلتبس على البعض فمن الناس من يحكي أن مسائل الاعتقاد فيها نزاع وفيها خلاف هناك فرق بين أصول الاعتقاد أو مسائل أصول الاعتقاد أو مسائل أصول الدين فهذه لا يقع فيها نزاع أصلا لأن النزاع إذا وقع فيها فيقول بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع والأهوال تهؤل الذين يخالفون أهل السنة في مسائل أصول الدين أو مسائل اعتقاد هذا شيء الأمر الثاني أن المسائل التي يقع فيها النزاع هي فروع الاعتقاد أو مسائل مُتولدة عن أصول الدين أو مسائل أصول الاعتقاد كما سوف نذكر بعض الأمثلة. لذلك العلماء وضعوا قواعد لمثل هذه المسائل. القاعدة الأولى وهي أن الحق واحد في أصول الدين لا يتعدد دي قاعدة ليس فيها خلاف الحق واحد لا يتعدد في مسائل أصول الدين القاعدة الثانية أن مسائل أصول الدين لا يسع فيها الخلاف بعكس المسائل العملية أو الفروع العملية من المسائل الفقهية وغيرها قد يسع فيها الخلاف قد يكون فيها راجح وفيها مرجود إلى غير ذلك هذه مسائل مسائل أصول الدين، لا يسع في الخلاف المعني أن إنس يحك في بعض مسائل أصول الدين قولاً فمن شاء يأخذ بهذا القول يأخذ ومن شاء يأخذ بهذا القول يأخذ وأقول المسألة خلافية بين السلف والخلف أو مسألة خلافية في في مسألة اعتقاد هذا لا يثور في مسائل اعتقاد أو مسائل أصول الدين. القاعدة الثالثة أن المقالفة في مسائل أصول الدين إما أن يكفر وإما أن يبدع وإما أن يفتف كل على حسب حاله وعلى حسب المسألة المختلفة فيها هذه ثلاثة كواعد طبق المسألة الأولى أن الحق في مسائل رسول الدين واحد لا يتعدد الثانية أن مسائل أصول الدين لا يسع فيها الخلاف القاعدة الثالثة أن المخالف في مسائل رسول الدين إما أن يكثر وإما أن يبدع وإما أن يفسف كل على إين على حسن حاله إذا هناك مسائل وقع فيها نزاع بين الثلاث ومن بعدهم إلى يومنا هذا في بعض المسائل المتفرعة من أصول الدين. فعلى سبيل المثال مثلا الصحابة نازعوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج قال ابن عباس رجل الله عنهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه وعائشة رجل الله عنه أنكرت ذلك ولا زال الخلاف إلى الآن مذكر في بطن الكتب والناس يحقونه هنا أيضا مسألة ملنة وإن كان الحديث في هذه المسال المتسرعة عن مسائل أصول الدين ولكن الحق أيضا فيها واحدة فإذا اختلف الصحابة ومل في هذه المسألة أو في مثل هذه المسائل وجد رب هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلاجشاء الإسلام المتفاهم من القلب وغيرهم لما رب هذا الجهد في مسألة رؤية في النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في ليلة اليسرى والنار وجب أن الكتاب والسنة يشهدان أن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى حتى يموت دلالة كتاب والسنة بتقول ذات يبقى الصحيح لا نقول الراجح بقى. يعني عشان ما ينقش في رأي مربوح دي في المسائل الفقهية العملية أما نقول أن الحق في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة الإصراع والمعراض طب لماذا قلنا أن هذه مسألة صبعية متولدة عن مسألة قصولية من المسألة قصول الاعتقال تفين هذه المسألة التي تولد منها هذه المسألة أصل المسألة هو أن المؤمنين يرون الله تدارك وتعالى في الجنة بالنص من الكتاب والسنة والإجمع ولا خلاف في ذلك هذه أصل المسألة ولم يقع فيها نجاحا إلا بين أهل السنة وبين المعتذلة الذين ينفون رؤية المؤمنين للربين تبارك وتعالى ذلك صاروا مبتدعين مثل هذه المسألة وغيرها، ويتفرع عن هذه المسألة هل الكفار والمنافقون يرون الله تبارك وتعالى في عراسات يوم القيامة أم لا؟ فيها خلاف، لأنها ليست مسألة من مسائل وصول الاعتقاد ولكنها متسريعة من متوردة من المسألة إيه الأرض؟ من هناك خلاف هل الناس في الدنيا يرون الله تبارك وتعالى في المنام أم لا؟ فيها خلاف. والصحيح أن هذا لم يثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى أمام الحافظ بن رجل رحمه الله وضع في ذلك كتابا سماه اختصامه الملء الأعلى وأثبت فيه حديث صحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام عندما قال له فيما يكتصب الملء الأعلى إلى آخر الحديث فهذا المثال تنازع الصحابة رضا الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة إسراء والمعوى الصحيح مثال آخر بنجد أيضا أن السلف رضوان الله عليهم اختلفوا في مسألة الإيمان أو في مسمى الإيمان اختلفوا في, في مسمى الإيمان إيمان قول وعمل واعتقاد ولا قول باللسان واعتقاد بالجنان. الذي خالف في هذه المسألة حماد بن أبي سليمان رحمه الله وتابعه الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي بعد ذلك الذين سمعوا بمرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجئة هذه مسألة تنازع فيها السلف والإمام أبي حنيفة معدود من السلف بلا شك لأنه أذرك صغار الصحابة رضا الله عليهم فعدوه من التابعين يعني من الأجيال المفضلة طيب هذا الاختلاث يلزمنا وهل يلزمنا أن نحكي فيه خلافاً لا بل الإجماع منعقد نقله لإمام الشافعي وغل الإمام الشافعي كما سوف نذكر أن الإيمان قول وعمل وللأسف بنجد أن بعض العلماء يحكي نزاع في هذه المسألة فالإمام ابن أبي العز رحمه الله الحنفي في شرحه للعقيدة الصحوية يقول مذهبان للسلف مسمى الإيمان جماهير أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول أن الإيمان قول واعتقاد وأخذ يعني يهون من شأن المسألة حتى يجعل الخلاف لفظيا بين أهل السنة والجماعة وبين قول الإمام أبي حنيفة لأنه حنفي ولم ينقل الإجماع الذي ثبت عن الإمام الشافعي وثبت عن الإمام ابن ثانية وغيره كما سوف ننصر ونجد بعض المعاصرين ينطل هذا النزاع ويقره كالشيخ محمد معين نسيم في كتاب الإيمان يذكر أيضا عند ذكره لمسألة إيمان أنها مسألة خلافية قولان في مس في إيمان والعجيب أنه يذكر فيها مش الكتاب أن وينقل الإجماع الصحيح عن الإمام, عن الإمام الشافعي أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فهذه مسألة من المسائل التي ذكر فيها الخلاف والحق أيضا فيها واحد. ايضا بنجد مثلا من السلف من قال بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل نجد منه من قال بجواز الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الانبياء ومن قال بهذا القول الامام احمد بن حنبل رحمه الله مع جلاله قدره ومكانته وهو من السلف بدون شك فهل أخذ العلماء بقول الإمام أحمد في هذه المسألة قالوا لا ولم يأخذوا بمثل كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة لا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجواز الحلف بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره مثل أنبياء بل اكثر من ذلك مسألة خطورة جدا قالها من تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو, وهو من هو فيما في مكانته التفسيرية كما يقول شيخ الإسلام ابن كامير رحمه الله عنه وهو مجاهد ابن جر شيخ المفسرين في عهد التابعين وهو أكبر من أفض عن ابن عباس رضي الله عنهما المهم أنه يقول في تفسير المقام المحمول عسى ربك أن يبعثك مقاما محمولا قال أن الله تبارك وتعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على عرشه تخيل بقى أن الله تبارك وتعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على عرش بدوان ربي سبحانه وتعالى هذا قول ذكر عن مجهد ابن جابر رحمه الله والعجيب أن الإمام بن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير في علم التفسير عند تفسير هذه الايه عسى ان يبعثك ربك بطما محمود ذكر فيها قولان للعلماء ويذكر القول الثاني هذا ويقره ودون أن يبين ما فيه ويذكر عن مجال جبر أن, أن الله تبارك على يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على عرشه هذه يعني باطلة لا يمكن أن يحكى فيها أو يقول أن هذه الآية فيها قولان الأهل العلم لماذا؟ لأنها مسألة غيبية مثلا تتعلق بالغيبيات بيوم القيامة وبما يختص به الرب سبحانه وتعالى من انفراضه بالرموبية واستوائيه على عرشه وغير ذلك محال أن يقول بهذا الإنسان ولكن صدر هذا القطر عن مجاهد ابن جابر رحمه الله وهو من كبار السبعين ومن أفضل سلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما فهذا لا يحكى فيه خلاف أيضا مثلا يذكر عن ابن عباس رضي الله وعليه أرراف في تفسير قول الله يتبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون أولا السند الذي ورد أو تحدث عنه العلماء في هذه الرواية ضع عفوة وإن كان المعنى الصحيح لأنه ثبت عن غير ابن عباس وهو عند أهل السنة والجماعة معروف أن الكفر كفر ينفشل إلى كفر أصبر, أصبر, أصبر, أصبر وكفر أصغر وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلى غير هذا عند أهل السنة والجماعة من المسلمات طيب لو قلنا أن هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ولم يحكم بما أذره الله وصلي يحكم كفر دون كفر أثبت العلماء عن ابن عباس رواية أخرى أنه قال في هذه الآية أنه كفر أكبر أنا أريد الأصل أن إلى هدف معين من هذه التقدومة يعني لأن بعض المعاصرين يتصير إيه مثل هذه الأشياء بما أنه قول السلف لأن قول ابن عباس في فالذين يحكمون بغيب ما أنجم الله كفر دون كفر واين نحن من ابن عباس وأين العلماء من ابن عباس هل ناخذ بقول ابن كثير الذي يقول بكفر الذين يحكمون المبدلين الشرع لا ونأخذ بقول ابن أو أحمد شكر عباس كفر دون كفر دائما إيه؟ أن من الكتاب في الأمة. عشان ايه يموهوا على الناس بمثل هذه الأشياء طب ثبت عن ابن عباس رواية أخرى أنه يقول أنه كفر أكبر لماذا ترسم هذه رواية وهي صحيحة وأقسم بالروائي الأخرى التي يقول كيف كفر دين كف وهي ضعيف وإذا سلمنا أن هذه رواية أيضا صحيحة التي قال فيها ابن عباس كفر دين كفر ثبت عن غيره من الصحابة فقال ليس من يمان رجى الله عنه وغيره في تفسير الأي أنه كفر أكبر لماذا تركتم قول حزيفة رضي الله عنه وأرضاه أقاتل بقول ابن عباس الذي قال هذه مقولة في وقت معين وفي مناصر معين وفي حادثة معينة وتريدون أن تعمموها فهل يلزمنا مثل هذا نريد أن نصل في النهاية إلى قاعدة قاعدة ذكرها لا شكل عندنا ولكن ذكرها شيخ الإسلام ابن ثانية رحمه الله لأن العلماء المعاصرين أو بعضهم يطوف هذه قاعدة ويركز على إيه؟ أن الاعتقاد يؤخذ من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة فشاف الإسلام رحمه الله كما في المجلد الثالث صفحة 161 طلبوا من شاف الإسلام ابن ثانية أن يكتب لهم عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإمام أهل السنة والجماعة فرد عليهم فقال لهم أما الاعتقاد قلوا بالكم من هذه لا التي تعدن بمثابة القاعدة لذلالتها أو لتون أن الأدلة شرعية الكتاب والسلسة تدل عليها يكون أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني فإنما يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة هذا هو مصدر الاعتقاد عشان من نتحدث بعد ذلك عن مسائل أصول الدين ومسائل الإيمان يبقى هذا هو المصدر لأن ما تنزع فيه العلماء بعد ذلك يجب أن يرد إلى هذه الأصول كتاب السنة نجمع أم يقول أما الاعتقاد في قول له آخر أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن أحمد يعني الامام أحمد رحمه الله وإنما يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلك الأمة يقول فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبتت الأحاديث الصحيحة تصحيح البخاري ومسلم انتهى لن شخص الإسلام ابن ثمين يبقى القاعدة الصحيحة التي يجب أن نركز عليها ويعني أن نقوم بفهمها أو بدراسة المساب الإيمان أو مساب الاعتقال على حسبها مثلا هي أن الاعتقال يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف بدل ايه فهم سلف الأمة، لأن فهم سلف الأمة إذا تنازعوا في مساله وجب ردّه إلى ايه إلى الكتاب والسنه وبهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أليس الله تبارك وتعالى هو القائل فان تنازعكم في شيء فردوهم إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والإجماع الأمة لا تجمع على ضلاله بل اجماع الأمة لا يكون إلا معصوما إلا هذه مصادر الاعتقار مصدر في مسائل الإيمان وغير مسائل الإيمان الإيمان يؤخذ من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة ولا بما أجمع عليه السلف بما أجمع عليه السلف حتى لا نموها على الناس ونأتي بأكوال من اقوال السلف تكون ضعيفة أو باطلة أو ليست صحيحة ويريدون أن يقرروها بين الناس لأن بعض السلف إيه؟ قال بها لا ما أجب عليه السلف فلس وجب أن أخضب أما ما اختلفوا فيه وجب أن يرد إلى الكتاب والسنة نأتي بعد ذلك إلى تفصيل مسمى إيمان. مسمى الإيمان آه العلماء ذكروا أنه يتكون من جزئين إجمالا ومن أربعة أجزاء تفصيلا مسمى الإيمان يتكون عند أهل السنة والجماعة من جزئين إجمالاً وهما القول والعمل وتفصيلا ينقسم إلى أربعة أجزاء فالقول قولان والعمل عملاً. القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل اللسان وسوف نذكر على حدة من هذه الاجزاء الاربعه يعني نأخذ هذه الاجزاء الاربعه جزء جزء ودلاب الكتاب والسل على كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة على وجه التفصيل حتى نكون على بجنف مثل هذه المسألة وفي المسائل التي سوف تأتي نأتي أولا إلى قول القلب قول القلب الإنسان لا يصير مؤمنا إلا إذا أتى بقول القلب فهو شرط في الإيمان جزء من الإيمان لا يصح إيمان أحد إلا أن يأتي بقول القلب فما إيه معنى قول القلب؟ قول القلب هناك من العلماء من قال هو تصديق القلب ومنهم من قال هو اقرار القلب ومنهم من قال اعتقاد القلب ومنهم من قال علم القلب يشمل هذه الاقوال قول واحد قول قلبي هو اعتقاد القلب لان الاعتقاد يشمل التصديق يشمل العلم يشمل الاقرار فاذا ما قلنا قول القلب هو اعتقاد القلب دخل فيه التصديق والإقرار والعلم والأيضا الأدلة على ذلك سيرة كما في قول الله يتباطت علوا الذي جاء بالصدق وصدق به أو في قول لا يتباطت علوا كذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض واليقول من الموقنين مع تبيه على نقطة أساسية في الذين يتحدثون عن أن الإيمان هو التصديق فشاهد الإسلام الثاني رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا التصديق لا يعني مجرد تصديق المخبر بما أكبر بل, بل لا يكون هذا التصديق صحيحا إلا إذا اقتضل به الانقياد والإذعال هذا التصديق التصديق القلبي لا يكون صحيحا إلا إذا كان معه أو لازمه تصديق العمل يعني من الإنقيام والإذعاد أين الدليل على ذلك اقرأ معي في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الصفات فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أزبع كفاوض ماذا طرق قال يا أبا ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين ها فلما اسلم وكله للجبين وناديناه ايها ابراهيم قد صدقت الرؤيا إبراهيم عليه السلام راى الرؤيا ورؤيا الانبياء وحي فصدق ابراهيم عليه السلام ربه في هذا الخبر أنه يجب عليه أن يذبح ولده صدق ذلك بقلبه هل استك بذلك لا قال تعالى فلما اسلم <تصفيق> وسله للجبل يعني قام بالانقياد والازعاج إلى عمل للخبر الذي صدق به لذلك قال له رب تبارك وتعالى قاد صدقت الرؤية صدق بأي شيء بالازعاج بالعمل فالتصديق لا يكون تصديقا صحيحا مقبولا شرعا إلا إذا كان موافقا أو بلاذمة له العمل وإيه والإنقياد بعد يعني ذكر معنى قول القلب واعتقاد القلب نذكر بعض الدلائل من الكتاب ومن السنة وأقوال أهل العلم على ذلك الدليل الأول الذي يدل على أن اعتقاد القلب أو قول القلب جزء من الإيمان قوله تبارك وتعالى الرسول لا لحظلك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يبقى لا بد فيه من قول القلب واعتقاد القلب الذي هو قول القلب ولم تؤمن قلوبهم يبقى يشترط في الإيمان الصحيح مع قول القلب الاعتقاد الصحيح المؤدي إلى الاذعان وإلى الإنقياد والإيمان في هذا الموضع بمعنى اعتقاد الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي ولم تعتقد قلوبهم كما في قوله تبرص على عباد إسرائيل قال سمعنا وعطينا ووشلب في قلوبهم العجلة بكفر كل بما يأمركم به إيمانكم يعني بما يأمركم به اعتقادكم إن كنتم مؤمنين الحافظ ابن كثير رحمه الله له كلام طيب حول هذه الآية لا يحزون يا الرسول لا يحزون الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا باقوالهم ولم تؤمن قلوبهم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله نزلت هذه الآيات الكريمات في المتارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهر إيمان بألسلتهم وقلوبهم خراب خاوية من هؤلاء هم المنافقون ابن كسير رحمه الله يقول نهاية تهديد آية الكلمة في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءه وأهواءهم على شراء الله لو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في عصرنا الآن وقال مثل هذا الكلام لقالوا عنه تكفيري وتفجيري ومتطرق وارهاب وما شبه ذلك وتفسير ابن كثير من التفسير القيبة التي يجب أن يقرأ فيها مع أضواء البيان ومع تفسير أيضا غنى لسان قلب على رغم أن في الحاقدين والحاسدين والذين يقذحون في السيد قلب رحمه الله وهو وإن كان له أخطاء ككل المفسرين هذا لا لا لا يكون سببا في تنفير الناس منه فتفسيره بشهادة الدكتور مقر أبو زيد والشيخ الألبان وغيره من التفسير القيمة التي ليس لها مثيل في عصرنا يكنا ي ي يجعلك تعيش على أرض الواقع لأن هذا التفسير كتبه هو في محبسه أو في سجنه في سنوات فويلة فكتبه متأثرا بالواقع الذي كان يعيش فيه المهم أن تفسير ابن كتير من التفسير, ابن التفسير المهمة في هذا الجانب ابن يقول أن هذه الآيات الكلمات نزلت المستلعين في الكفة الخارجين عن طاعة الله المقدمين آرأهم وأهوأهم على شرع لو أنك أردت أن وضع هذا الكلام في موضوعه من واقعنا تجد أن هناك من مسارعون في الكفر بتقديم القوانين الوضعي على شرح له سبحانه وتعالى هذا أمر واضح وظاهر وبل وواضح أصلاً أن شرئي يعني الأمر إيه يعني لا يحتاج إلى يعني قلة كلام فضل عن قصورة إيه كلام فالالأصل المسألة بدينا وواضحة أيضا أن الذين يعني يسارعون في الكفر لو انزلنا هذا الكلام على واقعنا تجد ينطبق على الذين يشرعون ما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى مجالس تشريعيه عطل في دورات متتابعه ومتال ومتتاليه القوانين المخالفه لشرع الله وحكم الله تبارك وتعالى بتجد حتى أن المسارعين للكفر في عصرنا ينصحوا منهج الإسلام ويدعون إما إلى العلمانية إما إلى الديمقراطية ولكن يأبون أن يدعو إلى شراء الله سبارك وتعالى فهذه الآية وغيرها تنطبق علينا أيها الرسول لا يحزونك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فمن الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم القرآن الكريم يذكر لنا أن المنافقين هم الذين كانوا يصنعون ويقولون ذلك قالوا آمنا بأفوائهم أو يزعمون الإيمان ونفى الله تبارك وتعالى على علم هذا الإيمان لعدم إيمان قلوبهم لعدم اتفاق قلوبهم لأن أصل النفاق والكذب والتدبير والتنذير فكان بالنبي وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فليس في كل تصديق أو إيقان أو إقرار أو اعتقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مساله وهي كيف نتعرف على من يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يعني من المعلوم أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فكيف نتعرف على هؤلاء من خلال أقوالهم، من خلال أفعالهم، من خلال, خلال القرائن والأحوال التي تدل على حقيقة نفاقهم، أو من حيث المواقف التي تصدر عنهم؟ المنافقون كما قلنا بيبعمونا الإيمان مع أن الله تضرط على اذبعو في ذلك او نفع عنهم الايمان كما قال ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ومن الناس من يقول امان للا يرغب يوم الآخر وما هم بمؤمنين الى راجت listener الكثيرة التي اذب الله تبارك على المنافقين في دعمهم الايمان او نفع عنهم الايمان المسألة هنا نقول أن الله تبارك وتعالى مطلع على بواطنهم فهو الذي نتعلم إيمان وهو الذي أجزبهم في هذا الزعم ونحن أمرنا أن نتعامل مع المنافقين وغيرهم بما يظهر فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأحكام تجري على مقتضى الظاهر والله يتولى الصرائر بالك على الرغم من أن الله تبارك وتعالى أمرنا بجهاد المنافقين كما أمرنا بجهاد الكافرين فكيف نتعرف عليهم؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فكيف نقف على أحوال وحقيقة المنافقين لكي نقوم بجهادهم؟ كما أمر الله تبارك وتعالى من خلال الأقوال والأفعال وقرائن الأحوال أو المواصفات التي تصدر عنهم أو منهم ولا تعرفنهم في لحل القول لابد أن يصدر منهم ما يدل على نفاقهم نذكر من ذلك أمثلة ثلاثة أو مثالين على حسب الوقت فمن ذلك مثلاً وطبعا الذي يبين لنا هو ربنا تبارك وتعالى كما كنا أن المصدر لنا في ذلك هو الله سبحانه وتعالى وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما. الذي يدل على حقيقة النفاق والمنافقين انهم يتحاتمون إلى غير شرع الله وإلى غير حكم الله تبارك وتعالى قال تعالى انظر الى إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يتفرده ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صنوبا صاحب فتح المجيد يقول عند تعرضه لهذه الايه فكل من حاكم إلى غير كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت هذا سلام كلام أهل العلم دعاك الكلام الذي تسمعه في الفضائيات الذين يجعلونهم مولاة الأمور إلى الآن ولكن أمه إلى كلام الله وما قيل في تفسير هذا الكلام مما لا يستطيع أن يرضه عاقل يفهم معاني القرآن أو معاني اللغة العربية، فكل من حاكم، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به، فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما يقول فمن حاكم إلى غيرهما فقد تلاوز حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها ثم بين الله تبارك وتعالى في الآية التي تنهى هذه الآية المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود يعني إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتابنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصدون من الذي يصد قال الله تبارك وتعالى رأي المنافقيين يصدون عن الصدود لذلك يقول ابن القيم رحمه الله هذا دليل عند هذا دليل على أن من دعيا إلى تحكيم الكتاب والسنة أبا إنه من المنافقين. طيب إذا أظهر ذلك. قد يعني كما يقول فلا يف بأمراض الله عنه ورضعنا يخاطب التابعين يقول كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حالا من أحسن من المنافقين اليوم فلما سئل لماذا فقال لأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرون نفاقهم يخفون نفاقهم أما الأنف يعلنون فما قالونا في عصرنا في عصر التابعين كان بعضهم بيعن أو يجهر بالنفاع. أما الآن فحرث ولا حرج فهؤلاء وإن كانوا يعني يكفرون بباطنهم إلا أنهم أظهروا هذا الكفر أيضا بظواهر فهو نفاق باطني كفر ظاهري لأن مثل هذه الأشياء يجنزل حولها البعض ويقول إذا كان هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله فقد حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالنفاق والمنافق يعامل في الدنيا معاملة المسلم وأمره في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى يقولون أن يذلسوا على الناس فقال يذهبون من قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا أخروا نفاقا فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى ولكن إذا أظهر هذا النفاق فقد أظهر إيه فقد أظهر الكفت كما أظهروا بعض المنافقين عندما استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة قال لهم ربهم تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقول لقد نفقتم لكون أن النفاق ظهر منهم والنفاق إذا ظهر منهم يبقى هو الكفر الواضح الظاهر مثال آخر إذا ظهر يدل على النفاق وعلى حقيقة النفاق وهو الإفساد في الأرض لأن الإفساد في الأرض لا يقع إلا من المنافقين لأن الأصل في المؤمنين أنهم يريدون أن يصنعوا الدنيا بما أنزل الله تبارك وتعالى وجعل الدنيا على حسب شرع الله تبارك وتعالى أما المنافقون الذين يريدون أن يطيحوا بشرع الله تبارك وتعالى لانه لا يحقق اغراضهم لا يحقق أهواءهم فيعملون على الفساد والإفساد في الأرض لذلك كان من صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البطرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دائما المفسدون في الأرض يجعمون الصلاح يعني هم للوقت يحكموا القوانين الأوروبية الفرنسية الأمريكية إنجلزون إنها أصلح مش كده انها أفضل وأصلح للناس للتقدم بالناس الرقي والحضارة حتى يعني نلحق برغب الحضارة إلى ما شابه ذلك من الأقوال القطرية الصلاحة التي تصدر عنه فيفسدون ويزعمون أنهم يصلحون لذلك قال الله تبارك وتعالى في الوضع آخر في سورة الاعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين مظاهر الإفساد في الأرض ذكر ذكر الإمام ابن جوزي رحمه الله عند تفسير هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ستة أقوال للمفسرين من السلف والفرح حول هذه الآية القول الأول من هذه الأقوال الستة لا تفسدوا فيها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان الإمام وسبب صلاح البشرية لذلك الله تبارك وتعالى ينشئ الناس على الإيمان. على التوحيد كل مولود يولد على الفطرة بل ظلت البشرية عشرة قرون على توحيد الله تبارك وتعالى حتى أفسد الناس وأحدثوا الشرف في عادي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالأصل أن الإيمان هو سبب الصلاة والكفر هو سبب الفساد لذلك قال من قال ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسد فيها بالكفر بعد إذ أصلحها بالإيمان وطبعا الكفر يتناول أشياء كثيرة سوف نتعرض لها فتحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى كفر وسبب من أسباب الفساد عندك مولاة أعداء الله تبارك قلب الأشياء بدلا أن يوالوا المؤمنين وأن يحبوا المؤمنين أصبحوا يوالوا الكافرين ويحبون الكافرين ويمدوا يد العون للكافرين وهذه الموقف التي تبين حفقة النفاع بالأمثلة العملية مثلا عندما جاء الكفار من كل مكان واحتلوا العراق أو واحتلوا أفغال الثالث هنا المواقف هنا المفروض أن تتميز الصفور هنا مكمن الكلام عن تمييز الصفور الحرب دائرة بين مسلمين وبين كفار أصليين يبقى لابد أن تتميز الصفور فمن كان في جانب المؤمنين الموحدين فيأخذ فقمهم لا شك في ذلك وإن أظهر خلاف ذلك فله حكمه وإن كان على خلاف ذلك وأظهر الإسلام فله أيضا حكمه ولكن من, من يمد يد, يد العون للكفار يسهل لهم الأمور ويمدون بما يحتاجون من إمدادات ومن أموال ومن تجسس وما شبه ذلك ويقف في صفه وينشئون القواعد العسكرية عندهم لضرب المسلمين هذه المواقف تدل على أي شيء يكون تدود عن الإيمان على التوحيد لا يمكن والله لا يمكن والله لأن هؤلاء هذه مولاء عملية واضحة ظاهرة ويعني من ضمن مواقع الإسلام وظاهرة الكافرين على المؤمنين بالإجمع ليس في ذلك كذلك هذا موقف يبين حقيقة النفاق، لأن الصفوف تميزت فمن كان في صف الكافرين ووقف مع معاوان خلاص يأخذ حكمهم كذلك لا تفسد لا تفسدها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان عندما ترى أنهم يسمحون للكفار المبتذلين منهم الذين تمكنوا في كل مكان من الموصل الإعلام ينصرون كفرهم كما يشاؤوا أو حتى للكفار الأصليين من النصارى داخل البلاد يقولون ما شاء ويفعلون ما يشاؤوا وفي المقابل يحاربون دعوة التوحيد أي ما هذه المقتضى له على أي شيء يعني الإنسان لا بد يراجع عقله في الكلام الذي يلقى في الفضائيات عن أسلمة هذه الأرضنا لا الله يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم وتأبى نصوص الشرعية خلاف الحق الواضح المبين الثابت في الكتاب والصناعة نتحدث عن هذه الأشياء يعني كثيرا لأهميتها وصبتها بالواقع القول الثاني في تفسير قول الله يتبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعب وأظلم الظلم الشرك كما أن أعدل العدل هو التوحيد بل كل ظلم ينشأ في الأرض فهو ثمره من ثمرات الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن الظلم لا ينتشر بشدة أنواعه إلا بوجود الشرك الذي هو الظلم الأكبر ومع غياب التوحيد الذي هو العدل الذي يجب أن يسود الأرض القول الثالث لا تفسلوها بالمعصية بعد إصلاحها بالصاعة لا تفسدوها لا تفسلو يعني بين الناس لا تفسلو الأرض والمنع لها بال بالمعصية بعد أن أصلحها الله وضربت على بالصاعة لأن الله تبارك وتعالى بالصاعة لأن الله تبارك وتعالى أرسله كتبه وبين ما يجب على العباد أن يقوموا به وما نهوا عنه أن يتركوه فإذا ما تركوا الصاعة وأتوا وكتبوا على المعصية نبود أن يحدث الكذب. مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب، فلما عصت النساء وتبرجت أنظروا إلى واقع المجتمع. واقع المجتمع ليس ليس تهذيم عصية في ذات المرأة نفسها وإنما هي معصية متعدية لأنها بتبرجها وب يعني بما ويعني بما يحدث منها تتسبب في فساد وإفساد المجتمع. هذه معصية واحدة معصية أكبر منها وهي كلها ناشئه عن عدم طاعه الله وطاعه الله صلى الله عليه وسلم زي إحداث البدع لما نشأت البدع في الدولة الإسلامية ما الذي نتج عن هذه البدع تفرقت الأمة بعد أن كانت أمة واحدة أمة قوية أصبحت تتفرق وتتناحر وتتشتت وتضعف بسبب السرق الضالة التي أخذ التنقر في جسد الأمة وإلى الآن بسبب, إيه؟ بسبب أي شل بسبب المعاصي التي تقع من الناس وعدم طاعة الله تبارك وتعالى الأمر التفسير الرابع لا طاعة فيمسك الله المطر ويهلك, ويهلك الحرث بمعاصي بعد الأصلحها بالمطر والقصد وهذا يعني الوجه الرابع او القول الرابع راجع الى القول الثالث لان هذا اثر من اثار المعصية القول الخامس لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد اصلاحها ببقائه ببقاء المؤمن على وجه الارض يبقى الدين وبزواله يظهر في الدين او يذهب او يضمحل لذلك من الضرورات الخامسة التي جاءت في جميع الشرائع يأتي في اولها حفظ النفس فبحظه النفسي يحفظ الدين فلا بد بإذهاق أرواح المؤمنين بطبع شوق المسلمين لذلك قتل المؤمن يعني جريمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى القول الثالث لا تبسدوها بتبذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي وهذا في الحقيقة يعود إلى القول الأول أن الله تبارك وتعالى يعني لا تبسدوها بالقفر بعد إصلاحها بالإيمان لأن تذيب الرسل من الكفر بعد اصلاحها بالوحي الذي هو الايمان الذي ما خلق الله تبارك وتعالى الفرق الا لاجله والمثال الاخير يدل على نفاق المنافقين وظهور حقيقه النفاق عند الناس او عند البعض يكون بالتولي عن شرع الله تبارك وتعالى هناك فرق بين الاعراض وبين التولي الاعراض أن تعطى الرجل صفحة وجهك أو تعطيه ظهرك هذا اعرضت عنه اما التولي فهو أن تتولى عنه بالكليه وتتركه وتذهب فهناك من يتولى عن شرع الله تبارك وتعالى ولا يريده فهذا تولي وهذا ما يقع من المنافقين كان يقع من المنافقين ويقع من المنافقين الآن ما الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ويقولون انظروا أهب يقولون ويقولون امنا بالله و بالرسول وأطعنا ثم يتولى فليكن منهم من بعد ذلك ثم قال تعالى وما أُنَالَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نسأل الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان على رأي المدون قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأفعاله ولكن عند العمل وعند الإدعاء وعند عند الإنقياد يتولون فأنف الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان وإذا لُعِنَ الله ورسوله ليَحْمَدَ بينهم إذا صريحٌ منهم معرضٌ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن صفاد المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يفقنون يقولون قولا بألسنته بآمن بالله والرسول وأفعن ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك أن يقال يكون أقوى لهم بأعمالين فيقولون ما لا يفعلون ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين وقالوا تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسولين الآية أي إذا طلبوا إلى استباع فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذا قوله تعالى لم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخر أي واصل الحقيقة من الأمثلة التي تدل على أن فيفضل منافقين فسنا جدا أفضل من يعني القرآن مليء صور بالكامل صورة وصورة براء وصورة المنافقون وغيرها وصورة النساء فيها ما فيها من الحديث عن المنافقين وأعمال المنافقين وأقوال المنافقين يعني الآن يعني من ضمن أقوال وأفعال المنافسين عارف النبي صلى الله عليه وسلم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين الطاعه في شريعة الاسلام أليس هذا يحدث الآن؟ الكتاب والنقاد والمفكرين والصحفيين والممثلين وغيره كلها لا يفعلون في الدين لا يتبرأ تعلق بالهمز أو باللمز الآن أصبح يعني أقطعنا في دين لا وفي شرائع لا تبارك وتعالى يعني من الأشياء الصريحة الواضحة التي لا يستقون بها في أي حتى في الجرائد الرسمية تجد السخرية والاستهزاء من المتدينين أو من شرائع لا تبارك وتعالى أو من بعض الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى تجد هذا شيء يقول ايه كثير يدل على, إيه؟ على ظهور النفاق وبالتالي ظهور الكفر منهم ده الدليل الـ الـ الاول على قول القلب وهو يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم يعني لم تعتقوا قلوبهم لم تصدق لم تقر لم تستيقظ لم تعلم قلوبهم الإيمان وبالتالي لا يقولون في عداد المؤمنين يبقى مفهوم ذلك أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واعتقاد القلب المعبر عنه بقول القلب كنا نود أن نذكر الدليل السابع من القرآن ولكن يعني الوقت طار سنجد الحديث عن الأديلة الباقية من الكتاب والسنة إلى الدارس القادم أسأل الله تبارك وتعالى عنه من ويليكم جعلنا ناخذ هذا الفرص